بسم والشمس الرحمن الرحيم الله الر الر وضحاها وال والقبر إذا تلاها والليل إذا جلاها والليل يغشاها إذا وال「しゃべ بناها الأرض وما طحاها ف أ ل ه م ه ا فجور ا و تقوى قد أ ف ل ح من ز ك ا و قد خاب من دس ا ك ذ ب ت ث م و د ب ط غ و ا